أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنذر نفسما قدمت لغدي واتقوا الله إن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 يسبح له مَا في السماوات وَالْأَرْضِ وهو العزيز الحكيم